بسم الله الرحمن الرحيم الملتقى المغربي للقرآن الكريم يقدم الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرتهم لخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إن آنست نارا سآتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء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 إلا من ضغم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم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 وورث سليمان ذاود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وَحُشِرَ لسليمان جُنُودٌ من الجن وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فهم يوزعون حتى إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطم سليمان لا يحطم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبس مضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أنشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الله, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بلك يوم الدين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 وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدوذ أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين فَمَا كُنْتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأِ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ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 ALLA YASJUDU LILLAH ALLA YASJUDU LILLAH ALLA YASJUDU LILLAH ALLAZI YUKHRIJU ALKHAB'A FIS-SAMAWATI MA الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال سننظر ظل أصدق أم كنت من الكاذبين اذهب اذهب بكتاب هذا فألقين ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون الله, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 يا ايها الملأ ان يلقى الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعالوا علي واتوني مسلمين قالت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 وإني مرسلة لليم بهدية فنظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء ليم قال أتمني بما لي فما تاني الله خير فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم تفرحون ارجع إرجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأويكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين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 قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أمكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشا ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل تيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوضحك من قبلها وكنا مسلمين وصدى ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لا دخل الصرح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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا نعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لمتى تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا الطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بلى انتم قوم تفتنون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 ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين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 ولوطن إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل نوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فان جئناه واهله الا امراته قدرناها من الغاذرين وامطرنا عليكم مطرا فسال امطر المنذرين الله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 اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أهلاهم مع الله بل هم قوم أمن أم جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أهلاهم بلكثرهم لا يعلمون أمّي يجيب المضطر إذا دعاه أمّي يجيب المضطر إذا دعاه أمّي يجيب Süü'ü ve yijalukum ve yikşifü Süü'ü ve yijalukum Allah قلي لم تذكرون أما يهديكم في ظلما البر والبحر وَمَن يُرْسِلُ الرياحَ نُشْرَمْ بِنَادِي رَحْمَتِهِ أَهْلَ أُمَّ اللَّهِ أهلاهم مع الله تعالى الله عما يشركون أمن أم يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض وَمَنْ يَرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهٌ مّعْنٌ أَيْلَٰهٌ مَّعْنٌ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانٌ كنتم صادقين الله, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم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 السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك من هذا هم منها وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أهنا لمخرجون لقد وعَدْنَا هذا نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِن هَذَا إلَّا سَطِيرُ الْأَوَلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَاظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ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 Rabbekler du fadlin alen nasi, vakin aksarohum la yeshkuron. Vinn Rabbekler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 وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم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 بَتَمَ مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّن مَّنْ يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزْعَنُونَ إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون وَقَالَ قَوْلٌ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا نَجْعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَنَرْمُ بِالصُّعَدِ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ فَخُفِ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّنَا تَحْتَهُ دَاخِرِينَ الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويوم ينبعون فَخَفَّفَ الصَّوْرِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّنَا تَحَدَّى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 من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ نامنون ومن فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن عبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت وأمرت أن يكون من المسلمين وأنتلو القرآن وأنتلو القرآن وأنتلو القرآن, القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وَمَا ضَلَّ فَقُلِ النَّمَاءَنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ آيَاتِي فَتَعَرِفُونَهَا